وقبل في ظلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الهكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم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 لِنَا اِذْ إن زَعَمْتُمْ اَنَّكُمْ اَوْلِيَاءُ اللَّهِ مِنْ دُونِنَا تَتَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ فَتَنَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ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 يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاتعوا إلى ذكر الله وذعوا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوة قطوا إليها وتركوك طائما كل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير راثقين إذا جاءوا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 هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يفقهون وإذا قيل لهم تعالوا يتوفر لكم رسول الله لو ورحوهم لو ورحوهم ورأيتهم يصدون وهم مستكليون سواء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 ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن وجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأدل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فالاؤلائك هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول رب لولا اكثرتني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 ألم يأتيكم نبأ الذين كفوا من قبل بدأ قوة بأمرهم ولهم عذاب أليم ذلك لأنه كانت تأتيهم رسولهم بالبينات فقالوا أبا شروي يهدونا فقالوا أبا شروي يهدونا فكفوا وتولوا استغنوا الله والله غني حميد دعم الذين كفروا أن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يكين يوم فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا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 ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبك المصير ما أصاب من مصيدة إلا بإذن الله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 يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدو لكم فاحذروهم وان تعفو وتصفح وتغفر فان الله غفور رحيم انما اموالكم واولادكم فتنه والله عنده اجر عظيم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 عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم يا أيها النبي إذا قلّقوا النساء فقلّقن لعذتهن وأحصل العذار والتق الله ربكم.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 فإذا بلغنا أجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف واشهدوا دوي عدل منكم واقيموا الشهادة لله ذلك يعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر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 ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاغوهن لتضيقوا عليهم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 فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأي من قرية عدت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسران فعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسول ليت لعليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل الصالحين يدخله جنات يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا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 وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين, وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عتى ربه إن طلقهن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلما مسلمات مؤمنات قالتات سائبات عابدات سائحات سيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا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 إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عتى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات, ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار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 يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبث المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة نوط كان تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فقالتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل دخلنا رمادا قريبا وضرب الله مثلا للذين آمنوا رأت في العور إذ قالت رب بل لي عرضك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعملي ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفقنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القالدين الله أكبر الله Oh,